ثم تقرأ الورد اللطيف للإمام الحداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد. الله صمد. لم يلد ولم يولد ولم, يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله واحد. الله صمد. لم يلد ولم يولد ولم, يولد ولم يكن له كفوا أحد.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 الذي وسوز في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك منها مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك منها مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك منها مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أَبَعْسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعود بالله السميع العليم من, العلي من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا مرتزعا من خشية الله وتركَّلَ مَنْظِرُه على الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأزماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح بالعالمين انا كذلك رجل محسن إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضره ما في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر معي شيئاً في الأرض ولا في وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر معي شيئاً في الأرض ولا في السماء ووسميع الريم الله ما إني أصبحت من كفي نعمة وعافية وجد فأدم نعمة كعلي وعافية كوسترك في الدنيا والآخرة الله ما إني أصبحت من كفي نعمة وعافية وجد فأدمن نعمة تعلية وعافية تك وسترك في الدنيا ولا اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسد فأدمن نعمة تعلية وعافية تك وسترك في الدنيا ولا اللهم إني أصبحت أشهدك أشهد عملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورجلك اللهم اني اصبحت وشهد عرشك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم اني اصبحت وشهد عرشك واشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم أني أصبحت رشدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت سيدنا محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يواب نعمه هو يكافئ آمنت بالله العظيم وكفرت بالجعد والطاغوت واستمسكت بالعرة والظلم في صام لها والله وزميله عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجعد والطاغوت واستمسكت بالعرة والظلم في صام لها والله وزميله عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجعد والطاغوت و قد سمت بعروة الودقان في صامه الله والله جميع عليم قضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا قضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على زيدنا محمد وآلِه وصحبه وسلم اللهم صل على زيدنا محمد وآلِه وصحبه وسلم اللهم إني أسلك من فضاد الخير وأعود بك من فضاد الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عادك ما استطعت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 اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل جابة أن تأخذ من أصيدها إن ربي على صراط المستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغير ومن عذابك أستجير أصلح لي شاني كله ولا تكني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفت عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجل والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وفهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفظ والعافية والمعافاة الدائمة في الديني ودنياي وآلي ومالي اللهم أسر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلبي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أنو تعالى من تحدي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تزجني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على بطاقة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمزينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم أني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم أني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعود لك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح منامة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وجلّة أرش повمداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وجلّة أرش ومداد كلماته سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده على ما خلقه ورضا نفسه وزنة عشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم ما خلق من السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله على ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق بالارض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا اله الا الله عدد ما خلق بالارض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله هو أكبر عدد ما خلق في السماء الله هو عدد ما خلق في الأرض. الله هو عدد ما بين ذلك الله هو عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم ح� ما خلفه في الأرض لا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم حد ما بين ذلك لا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم حد ما هو قالب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء كثير كل لِذَرَّةٍ أَلْفَ مَرَةَ لا إلٰه إلا الله وحده لا شريك له لا هو الملك ولا الحمد يحوي ويميد وهو على كتش هي قدير عجل ويميدك لذره الب مرة لا إله إذا الله واحد ولا شريكنا لا هو الملك والأو الحمد يحي ويميد وهو على كتش هي قدير عجل قد لذره الب مرة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفتاق باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوابه منك وعلى ال وصحبه عدد <مت backstory> كل ذرة في البره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد <مت Brighallah> ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوابه منك وعلى ال وصحبه عدد كل ذرة في البره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد <مت backstory> ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذره ألف مرة